متى خذ الله لي ولدي سبحان اللہ ادتي <تصفيق> فانت علا ف فَلَا تجعله التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من نمزات الشيء جئ يطيني واعوذ بك رب بي اي حبون <تصفيق> ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن نہنو آن کل وَمِن وَرَائِهِم بَزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا يومئذ ولا يتساق انخفضت موازينه فاولائك الذين خسروا فاولائك الذين خسروا في جهنم في جهنم خالدونة فحوجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكن أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسووا فيها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علَيْنَا شِقْوَتُ مُنَا وَكُنَّا قوما إِنْ مِنْ غَيْبٍ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ربنا حَتَّى خَلَطْتُمُوهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ, ذكري حتى أنسوكم ذكري ہم <تصفيق> ہنکوں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 ولئن لبثتم إلا, إلا قليلا لو أنكم كنت لا يطعم جوع فاحسبنتم انما خلقناكم عبثا لِحُكُمُ الْكَافِرُونَ وَقُرْبَ الْغَفِرْ وَرَحْمًا وَأَنْتَ خَيْرُ حَامِيْن صَدَقَ اللهُ